ما يجادل في آيات الله إلا فَلَا كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم. وَهَمَّتْ قُلّ أَُّةٍ بَِسُولهِمْ ليَأْخُذُون وَجَادَلوا بِالبَااطِل يُودَحِبُوا بِهِ الحَََّ فَا خَذْدُم فَكَفَكَانَ عقبَ وَكَذَلِكَ حَقَّّت كَلِمَةُ رَبِّكَ على الذيينَ كَفَرُون وَأََّهُم أَصْحابُ الن الذين يحملون العروش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فَوَفِّرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وقهم السيئات ومن تَقِ السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كثروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون اذ تداعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا اما اتنسنتنا ثنتين واحيتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذانكم بانه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 فَدَعْهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُنْزِلُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يُنْزِلُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ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 كانوا اشد منهم قوه واثرا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق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 وَقَالَ مُسَاب إِ رُذْتُ بِرَبّ وَرَبِّكُم مِن كلُلِّ مُتَكَبِّر الل يُؤِنُ بِيَوْومِ الْحِسَابَ وَقَالَ رَجُنُ مُؤمِنُ مِنْ آل فِي العوونَ يَكْتُم إمَانَهُ أَتَقُتُلُونَ رَجًُا أَ يَكُون رَبَّ الله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 وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تَلُونُ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَاصٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُو الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عن وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا أَهْدِيكُمْ سَبِيلًا وَشَادَ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ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 شيئا ويوم تكون الساعه ادخل ال اف دعونا اشد العذاب واذا تحاجون في النار فيكونوا ضعفاء للذين استكبروا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ آتُمُونَنَا فَهلْ آتُمُونَنَا نَصِيبًا مِنَّا قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ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 يوم لا ينفع الظالمين معذرة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كبر ما هم ببالغين فاستعف بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف أعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون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 فاصبر إن وعد الله حق فَإِمَّا نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك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 وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُوَوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَيُرِيكُم آيَاتِهِ فَأَنَّى آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرُضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ, وحاق بهم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا